Biskor Thankūjavam yra Popiam Vieti Al Proto malos,Эtad, kad dvsvas ilams Lam Islandu ir הנ Ό, Cap, kirėti susiliarai Palos mūti buvovai orientaliu Fajaran Rusamiram Balsira Inna Hadai Na Rusamila Im Ma Shakira Kafura Inna Arataduna Lil Kafirina Sala Sinawa Arulala U Asarira إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا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 جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطنيرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وَجَزَهُم بِمَا صَبَرُ جََّتَ وَحَرير مُتكِئِينَ فيِيهَا على الأرَاءائِك لَا يَرَونَ فيِيهَا شَممسَُ وَلَا زَمهَرير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 وَيُسْقَوونَ فيِيهَا كَسَن كَانَ مِزاجُهَز جَبِيلَ عنَ فِيهَا تُ سََّ سَلسَبلَ وَيَطُوفُ عَلَيهِم وَلْدانَانُ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيتَهُم حَسِبتَهُم نُؤْلُ أَمَّثُورَ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 وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ